117. المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون 118. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.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 يجادلونك في الحق بعدما تبين ما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الصائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع عذاب والكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون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 إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُرْشِيكُمُ النُّعَاسَ أَمَلَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَايَى مَاءٌ الَّذِي طَهِرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ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 قُلْ فِي بِالَّذِي نَفْسُكُمْ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ زبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فقد فاء بغض من الله ومؤوه جهنم، وبئس المصير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 ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدعاة عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم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 واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون لا ان يتخطفكم الناس فايانكم وانيدكم بنصره فايانكم وانيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا ما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْلَا شَاءَ اللَّهُ لَقُلْنَا مِثْلَهَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 ان الذين كفروا يصدقون اموالهم ليقضوا عن سبيل الله فسوف يصدقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميزة وله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضهم على بعض فيركمه جميع فيجعله في جهنم أولئكهم الخاسرون. قل للذين تفوا إياه يُغفر لهم ما قد سلفوا إياه وَفَقَدَ مَغْضُوبٌ عَلَى الْأَوَّلِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ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 واعلموا أن ما غنيتم من شيء فأدن لله خمسه وللرسول ولبالقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان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 ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عابئه بينه وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في ملامك قليلا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 وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئتا فاتبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله رسوله ولا تناذعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويخدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ إِلَّا النَّاسِ وَإِنِّي جَاعِلٌ لَّكُمْ فِتْنَةً فَلَنَا تَرَى الْفِئَتَيْنِ كَصَاعِقَتَيْنِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي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 ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا ذَلِكَ الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم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 114. وعند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون 115. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون 116. فإما تفطفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم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 وأعد لهم ما استطعتم من قوتهم ومرفعة الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وأنتم لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُ لِلسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ أَن يَخْتَأُوا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ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 يا أيها النبي حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وألم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صادرة يغلبوا مئتين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 وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خانَ مِنْ قَبْلُ فَانْكَلَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا